قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط من هذا فما يكون لك ان تتكبر فيها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال أنضبني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم سراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم ومن لا شمايله ولا سدد أكثرهم شاكرين. قال خرج منها مذو محمد حوراء لما تبعك منهم لأمل أن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم أكن أنت وذودك جنة فكلا من حيث جئتما. فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوته لهما الشيطان ليضدي لهما ما هو دي عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا الا تكون من الخالدين فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدعاهما بغرور فلما قد الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنۡهَكُمَا عَنۡ عَاكِفِكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلۡ لَكُمَا وَأَقُلۡ لَكُمَآ إِنَّ الشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِينٌ